أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا جاءها المرسلون إِحْسَانًا ۚ إِمَّا اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث, فعززنا بثالث فقالوا كِلَاهُمَا فَلَا مرسلون قالوا ما وَلَا لا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا انا تطيرنا بكم لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ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 إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما رسول إلا كانوا به يستهزئون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 قال الذين كفروا للذين آمنوا أنقعم من لو يشاء الله أطعمه إن انتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينفرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيته ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا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 لما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم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 يَأَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشعر وَمَا يَنبَغِي له إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا ويحق القول على الكافرين